واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تقافون ان يتخطفكم الناس فاواكم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تقافون ان يتخطفكم الناس وَأَْ يَدَكُم بِنَصْرِه وَرَدَقَكُمْ مِنَ الطَباتَاتِلَعََّكُمْ تَشكُون آغَكُ وَأَ يَدَكُون بَِصْه وَرَدَقَكُ مَِ الطباتلَ عََّكُم تَشكون ياأَعََّينَ آممَن لا تَخُون الله أَو الرَسُول وَتَقُون أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما 119. وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم اٰمَنُوْا اِن تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ يا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِن تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك يُقْرِئُ وَيَمْكُرُونَ وَيَنْكُرُونَ الله وَيَمْكُرُونَ وَيَنْكُرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نشاء مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو يَغْلُقُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ فِي عَذَابٍ أَلِيم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما كان الله معذبهم وهم